فكروا محمد أمتنا السليف وانشرو بالحق نورا لا يغيث دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد بددوا بالمليان الماضية وانشروا شرعات رب صافية أخبروهم عن هموم ساميا. جنة الفردوس من رب العباد جنة الفردوس من رب العباد ذكروا هم أجد أمتنا السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهار يا أسود الدين صيحوا بالنفير اصدعوا بالحق قوموا بالزئير وانفروا بالارض جدوا بالمسير أعلنوها للورا حال الجنان حطموا قيد المدلة والهوان وارفعوا السيف فقد آن آل الأوان حطموا الغمدة وقولوا للجبان أن نارا قد عنات بعد الرمان وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا القبر المسمى بالصديف يا أسود الدين قوموا للجهار قد منلناه في الوراء إننا أرض العز في القلب سراء ذكروهم مجد أمتنا السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليف يا أسود الدين قوموا للجهات قد أتيناك أسود للشراء ننشر العدن بأرجاء البلاد ننشر العدن بأرجاء البلاد إن دين الحق حات من سيعود ينشر النور عن الحق يذود فاستعدوا للتلاحم يا جنود امنوه ما كبروا حان الجهان من سيعود ينشر النور عن الحق يذود فاستعيد دون اجتماح يا جنود نعلنوا ما تنفروا حان الجهاد ذكروا هم مجد أمة للسليف وانشروا بالحق نورا لا يظيف دمّر الكفر المسمى بالصليب يا مسود الدين قوموا للجنه